نحن مع باب الشهادات ولعلنا ننتهي منه اليوم ليبقى لنا باب حول الحكم حكم القاضي بما استجد, بما استجد من وسائل الاسبات كحكم القاضي بماذا ها بالبصمات او بفصيلة الدم او بنحو ذلك او بالتصوير الى اخره واضح طيب نقول باب احنا قلنا القضاء بشهادة الاعمى مش كده لان قلنا و... وسائل الايه الاسبات من الشهادة والشهادة مستندها السمع او الايه او البصر تكلمنا عن الايه عن البصر نأتي الى مستند الايه يبقى فصل في مستند السمع في مستند السمع والسمع مسألة القضاء بشهادة الأخرص القضاء بشهادة اللي نحن خلصنا إلى أن شهادة الأعم ماذا مقبول هكذا ولا على شروط طيب قلت وفي شهادة الأخرس مذهبان لأهل العلم أما الأول أن شهادة الأخرص مقبولة على شرط فهم إشارته يعني الأخرص هيشهد بماذا؟ بالإشارة كأنه يقول كذا فيشهد على فلانا بأنه قتل الأخ بالإشارة تمام؟ على فهم إشارة وهذا مذهب مالك والشافع واستدلوا عليه بدليلين اثنين أما الأول فنص وهو إشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وأن هذه الإشارة مفهمة يترتب وأن الإشارة المفهمة يترتب عليها حكم شرعي. من يأتي بدليل لكنها نطقة هيشكل بأنها قالت في السماء لا بس هي الرواية قالت في السماء يبقى هيشكل بأنها تكلم لا غيره هذا دليل فعلا على الإشارة لكن هناك دليل أقوى ممكن. ممكن هذا كله يثبت ان الاشارة المفهمة كلام لكن انا اريد ان الاشارة ترتب عليها حكم نعم في اقوى من هذا صحابين هذا ممكن أقوى هل أو مأتى إلينا بماذا؟ بعيني كيف لو أشار كانت هذه الإشارة ترتب عليها إيه؟ قتل بما يدل على أن الإشارة تعتبر حكما ملزما فلما كانت حكما ملزما دل ذلك على أنها إيه؟ تقبل الإشارة المفهمة بالشهادة صحيح؟ إيما نقول وهو حديث عليه الصلاة والسلام أن قال له الصحابة هل أمأت إلينا بعينك هذا أقوى يا إخواني انتبه كل الذي تقولون هذا في إن الإشارة المفهمة كلام لكن أنا أريد حديثا ترتب على الإشارة المفهمة ماذا حكم حكم القتل من قوله ماذا هل أمأت فإذا ترتب على الإشارة المفهمة حكما شرعيا من استباحة الدم يبع عليه أن يترتب عليها حكم شرعي من قبول إليه صحيح صحيح أنت أولى الناس بهذا الدليل يبع نقول من قول الصحابة له هل أمأت إلينا بعينك عليكم السلام هذا الموعد سين شريف جزاق الموضوع عليكم السلام هل لو أم أمات إلينا بعينك فرتب النبي صلى الله عليه وسلم أو رتب الصحابة على هذه الإشارة من استباحة دم الرجل فلما كان يترتب عليها من استباحة دم الرجل حكما شرعيا تل على انها على ان الشهادة ملزمة بها او على ان القضاء بهذه الشهادة ملزمة شرعا تعدده ألم نقل يا شهير بحذره لازم تعرضه عشان تعرف خمسة طيب يكون الكلام لا بد أن تكون يقزم واضح طيب أقولنا هذا والدليل الدليل أول الدليل الثاني قياسي هو قياس الإشارة المفهمة على الكلام لأن الإشارة المفهمة تعد كلاما فلما كانت تعد كلاما صار لها حكم النطق. فتقول الشهادة بالإشارة المفهمة ملزمة أو مقبولة. يبقى هذان الدليلان. الأول نص والثاني. لكن دلالة النص دلالة إيه مفهوم صحيح؟ ودلالة اللي القياس الخيال. أما المذهب الثاني فهي أنها مرضودة. وهذا مذهب الامام احمد واستدل على هذا المذهب باصل شرعي هو ان الشهادة يعتبر فيها اليقين وان الاشارة المفهمة ليست يقينا ثانيا ان اشارة الاخرص قد يتطرق إليها الشد الشك ويختلف الناس على وجهها يعني هو يشير إشارة فممكن الإشارة يختلف الناس على ماذا هذا يمكن يتأول الإشارة على إيه على معنى وهذا يمكن يتأول الإشارة على إيه على معنى واضح طيب ما يترجح يا محمود صحيح قبول طيب يا محمود تحتاج الإشارة في بعض التحيين إلى الشهادة في بعض الأحيين إلى نوع من التفصيل فلا يمكن للأخرص أن يوافين بهذا تفصيل صحيح كمثل بعض الشهادات كما في قرائم القتل هل هذا القتل كان عمدا هل هذا القتل كان شبه عمد هل هذا القتل كان خطأا هل هذا القتل كان إلى آخره لا زلت على إصرارك. ماشي بس صعب تفصيل هذا الأمر معه، وممكن يتطرق الشك قصة في باب كباب ماذا القصاص؟ مم. يبقى إذا نقول مقبولة بشرط أن يكون من زوج تخصص. من يمكن ماذا ترجمة هذه الإشارات المفهمة لأن هذا بما يشك فيه صار علما معتبرا اليوم صحيح ويمكن في هذا الباب يرجع إلى خبراء من أهل التخصص إلى تحليل هذه الشهادة وفي بلق وقبوله نعم مفيش منطوق مفهوم مدلالة النفس لكنه مش منطوق عارف يعني دلالة منطوق أقول مثلا فليأتوا بأربعة إيه؟ يبقى أربعة شهداء ده اسم دلالة ممتوخ لكن دلالة المفهوم إيه؟ فإذ لم يأتوا بالشهداء الشهداء ده كام واحد ممكن أقول أربعة ده اسمها دلالة مفهوم أولا أن أنت قيّتها بباب وباب تحتاج إلى إلى دليل مفردة. لماذا تمنع في الحدود والقصاص؟ ماشي نأتي بحد كمثل القص. أن رجلا قذف رجلا والآخر السمعة <تصفيق> ما يسمع؟ ها؟ لا يسمع. في بعض الحالات الاخرس يسمع بالشرط مثل المصاب بجلطة المصاب بجلطة يسمع وإلا يتكلم لأن الجلطة بتؤثر على مركز النطق فقط صحيح؟ مش ده موجود؟ ممكن يسمع أو ممكن يفهم من تعرف أن بعض الخرس فعلا من خلال حركات الشفاية أعرف أنت قلت إيه؟ ها؟ يعرف انا اذكر امرأة عجوز كانت تعرف ما اقول من خلال الليه. تمام من خلال حركة الشفتين كان سمعة ثقيل جدا وكانت تقول لي ما ترفع صوتك لان انا بفهم منين من حركة الشفتين طيب لا هنا بقى الشهادة بالكتابه دي مسألة تانية ان يكتب الشهادة ونعتبر بالكتاب على طيب قلت ولا ترد شهادة الاخرس مطلقاً نعم الراجح ولا ترد شهادة الاخرص مطلقا ولا تقبل مطلقا وانما يرجع في قبولها وردها الى القاضي والى نوع الخصومة او القضية وهذا ما يقتضيه الجمع الحسن بين النصوص والأصول المعترَّة في هذا الباب، وذلك الأسباب. نعم مهلاً مهلاً، وذلك من مرجحات الأول. ان الاشارة المفهمة تعد كلاما ان الاشارة المفهمة تعد كلاما وعليها العول كمثل اشارة البكر في النكاح يعني شوف هاي امرأة تتزوج بماذا باشارة ويستحل منها ما يستحل بماذا؟ يبقى الشرع بنا على الإشارة إيه؟ أحكاما صحيح؟ وكمثل اعتبار الصحابة بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم طيب احنا قلنا بتبنى عليها أحكاما فلذلك لا نردها كما قال الحنابل صحيح؟ ثانيا ويعتبر في هذا الباب بالإشارة التي تحتاج إلى شيء أو ضرب من ضروب التفصيل فيدرأ الحد ما أمك ثالثا التفريق بين الحدود والقصاص والمعاملات المالية أو جرائم الأموال لما فرق الشرع بين هذه القرائم في الشهادات صحيح فاعتبر في الأموال بشهادة اثنين أحيانا وبشهادة ثلاثة أحيانا صحيح لكن في الحدود جعل أربعة في بعض الشهادات أحيانا واضح طيب هذا هو الراجح في تلك المسألة باب مراتب الشهادة باب مراتب الشهادة المرتبة الاولى اربعة شهود وهذا في قريمة الزنا لا تثبت الا باربعة شهود لنص القرآن والسنة على ذلك نص صريحا ومن ذلك قوله تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ولقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ولقوله ثم لم يأت بأربعة شهداء أما السنة فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه كما صح في البخار أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة شهداء وإلا فحد في ظهرك ولما صح عن عمر رضي الله عنه في وقعة المغيرة ابن شعبة من انه لم يعتبر بشهادة السلاسة ان خالفهم الرابع الدليل السالس او الاجماع اجمع المسلمون على انه لا تقبل شهادة اقل من اربعة في الزنا. إنما اتفقوا على خلاف يسير هل تثبت بسلاسة رجال وامرأتين ام تثبت برجلين واربع نساء هذا في خلاف وانما الراجح ان يكون ماذا رجال طيب هذا ما في مشكلة هذا المبحث لانه موضع ماذا اجمع واتفاق المبحث الثاني ثلاثة شهود نعم نعم مرتبة الثانية ثلاثة شهود وهذا في جرائم او هذا في دعوى الافلاس او ادعاء الحاجة والفقر وهو مذهب الإمام أحمد وبعض الشافعية واستدل عليه بحديث قبيصة رضي الله عنه لما تحمل بحمالة ولا يقال بحمالة حمالة بفتح الحاء أبلغ يعني بمال شديد كان عليه مال غرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقم حتى تأتي الصدق ثم قال له إن المسألة لا تحل إلا لأحد سلاسة رجل تحمل حماله ورجل أصابته جائحة افتاحت ماله ورجل اصابته فاقة يعني فق ثم قال حتى تقوم او حتى يقوم ثلاثة من زو الحجا حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه لقد أصابت لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة ثم قال فما سواهن من المسألة يا خبيصة فسحت قلت ووجه الدلالة منه ظاهر من قولي عليه الصلاة والسلام حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء يعني يشهدون ان فلانا اصابته فاقه المذهب الثاني ومذهب الجمهور تدلوا أو قالوا بشهادة رجلين في باب إيه دعوى الإعصار أو دعوى الإفلات وذلك لعموم النصوص الشرعية. التي تنص على الاكتفاء بشاه بشاه بشه بشهيدين او بشاهدين الا ما سوى الزنا كقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم الدليل الثاني القياس على جميع الامور القياس على جميع الأمور التي اكتفى فيها بشاهدين طبعا الراجح الأول قلت ويترجح المذهب الأول من أن دعوى الإعثار أو الإفلاس المسخطة للديون والنفقات تعرف يعني دعوى إعثار أو إفلاس رجل عليه ديون فيرفع فيرفع عليه دعوة دعوة تسمى دعوة ايه او فيرفع دعوة افلاس يعني باسقاط ماذا الديون او بتوزيع ماله الذي يملكه على الدائنين بنسبة ماذا بنسبة ديونهم يعني هذا له مئة الف وهذا لو عنده ماذا خمسون الف فيبع ماله ولكن ماله لما بيع جاء هذا المال كم مثلا هذا المال بلغ سلسين ألف هذا له مئة ألف وهذا له خمسون يبقى النسبة كم يبقى إذن يوزع السلسون وتوزع السلسون بنسبة ماذا عشرين إلى عشر فيأخذ الذي له مئة ألف عشر ويأخذ الذي له خمسون ألفا ماذا عشر اللي تسمى دعوة ليه الإفلاس فالشهادة هنا هي شهادة ماذا لا تثبت دعوة الإفلاسة أو الإعصار إلا بشهادة ماذا ثلاثة وذلك الأدلة الثلاثة الأول أو المرجحات يعني. المرجح الأول أن دليل الفريق الأول هو دليل ماذا خصوص فيقدم على دليل العموم اثنين أن دليل الفريق الثاني قياسي أو قياس والقياس باطل او فاسد لانه في مقابل نص الثالث ان هذا المذهب تنصره اصول عامة في الشريعة من وجوب ماذا الاحتياط وان الثلاثة اقرب الى ماذا الاحتياط صحيح لأنهم أقل الجمع لأن الثلاثة أكبر من اثنين يبقى أكبر أقرب إلى باب احتياط حتى لا نسخ الديون الناس بماذا من غير الاحتياط في هذا الباب أو ستب أو نسخة النفقات التي عليه واضح الآن طيب مسألة الباب الثالثة المرتبة الثالثة القضاء بشهادة رجلين واتفق الفقهاء على إثبات على أن شهادة تكون برجلين عدلين بقول تعالى واستشهد شهيدين من رجالكم بقول تعالى وأشهد ذوي عادلين منكم أما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام شاهداك او يمينه ولحديث الترمذي من حديث سيد عائشة لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل واتفقوا على ان القضاء يكون شهادة رجلين في قضايا في الحدود قضاء يكون بشهادة رجلين في الحدود إلا الزنا يعني في الحدود إلا الزنا يعني القذف رجل قذف رجلا فجاء المقصوف إلى القاضي فقال قذفني عمر فأنكر عمر فقال القاضي للمقصوف هذا هل معك شهود هنا تثبت ماذا ثم عليه بشهادة اثنين يبقى في الحدود إلا من إلا الزنا صحيح زنا بكم بأربعة إيه إيه ده سيأتي ذكره هذا الحدود والقصاص أو القصاص والنكاح والرجعة والطلاق والنكاح والرجعة والطلاق والعتاق والإلاء إلا من خلاف الحسن مع الجمهور إلا من خلاف الحسن مع الجمهور في القتل فاشترط الحسن أربعة شهداء لأن في القتل من إتلاف النفس وهذا أشبه بماذا الزنا لان الزنا فيه اتلاف ايه نفس فلا ت... لا يثبت الزنا إلى بماذا لا كانت تستحل هتستحل دم دمهم فباربع شهداء وفي القدله تستحل ايه دمه لو شهد عليه فلابد من اربعه يبقى إذن هذا الدليل دليل إيه؟ قياس دليل ماذا طيب أما مذهب الجمهور من أن القتل يثبت بشهادة أو أن الشهادة على القتل تكون برجلين لعموم الآية واستشهد شهيدين من رجالكم وأجابوا على قول الحسن بأن القياس فاسد لماذا قياس الزنا على القتل فاسد صحيح صحيح طيب اتنين يبقى هنا ده وجه من التفريق ان القتل غير الزنا الزنا فيه تفضيح وفي كذا صحيح باكس القتل ما في هذا المعنى ان الناس ممكن يرضوا على انفسهم ان يرموا بماذا بهذه جريمة بجريمة القتل ولا يرضوا على أنفسهم أن يرموا بجريمة بجريمة له يبقى في مفارقة، فلذلك الشرع احتاط في جريمة له الزنا، ما لم يحتاط في جريمة له القتل يبقى نقوله قياس فاسد لأن مبنى هو المذهب الأول مذهب الجمهور المذهب الجمهور الثاني لأن مبنى الباب على التعب. دليل نقعل هنا ثلاثة وهنا ماذا اثنين وهنا اربعة صحيح فلا تصدق الا عند اذن يمكن القياس عليه. ثانيا ان الزنة استثناء وخروج عن قاعدة الشهادة لان الاصل قبول شهادة ماذا إلا في ماذا فكانت الزنا مخصوصا ولا قياس على المخصوص في الشريعة لأن المخصوص له حكم لأن لو قسنا عليه لما أصبح له معنى ليه؟ معنى الخاص صحيح؟ ما معنى الخاص؟ تمام؟ إنه هو مستثنى بهذا الحكم من العموم لو أخذنا نقيس عليه هيخرج عن ماذا؟ عن الخصوص ويرجع إلى العموم شالشا أن هذا قياس مع الفارق لأن قريمة الزنا ليست كقريمة القتل لما في قريمة الزنا من اختلاط الأنساب والفضيحة كما أنه حد لا يمكن أن يسقط بينما القصاص فيه تخيير بقبول الدية يبقى يمكن القصاص يسقط إلى الدية كما قال تعالى ولكم ها ولكم في الإيه في القصاص حياة يوم الألب يبقى في تخيير لكن الزنا ما توصل الحد إلى السلطان ما في تخيير صحيح لو أسقطته المرأة برضاها قالت هذا برضا من ولو قال ولي وهذا برده مني ولو قال الفاعل وهذا برده مني لا يسقط ماذا حد الزنا لكن في القصاص لو قال أولئك الدم نقبل الدية سقطت ولو قال عفون عنه ها سقطت الدية أيضا إذا في وجه تفريق بين الزنا وبين ماذا لأن الزنا حكم لا يمكن إيه إسقاطه بدليل نؤجل المرأة حتى تلد وحتى تربع بينما القتل يمكن ماذا اسقاطه بالدية والدية يمكن اسقاطها بماذا العفق واضح طيب نأتي الى المرتبة الرابعة القضاء بشاهد وامرأتين أجمع على جواز شهادة النساء مع الرجال لقول تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان أما الخلاف في قبول شهادة النساء في الاموال والخصاص فقال الجمهور بقبول شهادة النساء في الاموال اما القصاص والحدود والنكاح والنسب والولاء فلا اما الحدود فلقول تعالى فاستشهدوا عليهن اربعة منكم والآية نص في عدم قبول شهادة النساء في الحدود أما النكاح فلما أخرج الإمام ابن أبي شيبة عن الزهري قال مضت السنة مضت السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعد هل تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح ثالثا هذا مفهوم ولا في شرح ها؟ نعم عندك سؤال طيب اتفقوا على قبول شهادة النساء لكن استثنى الجمهور الحدود بالدليل أربعة إيه؟ أربعة هنا نص على من على الرجال لأن قوله تعالى أربعة يعني ماذا رجال أما لو نساء فقال إيه أربع كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من مثن وسلاثة ورباع واضح إن هنا قال أربعة لأن هناك قاعدة في اللغة أن العدد يخالف المعدود فإذا قال أربعة أربعة إبا دا العدد مؤنث يبقى المعدود مذقف فتقول ثلاثة ها رجال إبا أربعة ايه رجال لكن إذا كان المعدود إذا كان المعدود مؤنثا جاء العدد ايه مذكرا كقوله تعالى ثلاث ليال لأن ليال جمع ليلة مؤنث صحيح والثلاث مذكر، لكن في الآيات الأخرى قال ثلاثة أيام إن اليوم مذكر والعدد إيه، فهنا لما قال أربعة يبقى العدد مؤنثه يبقى المعدود يكون إيه مذكرا يبقى لا تقبل في الحدود لا تقبل في النكاح لما روى الزهري مضت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في ماذا في الحدود وال والنكاح دليل الثالث امسك حتى انتهي الباب لان الحدود والقصاص مبناهما على الدرء والاسقاط درء الشبهة والاسقاط وشهادة النساء يتطرق اليها النسيان والغفلة وعدم الضبط لقوله تعالى ان تضل ماذا احداهما فخذ شيئا معها احداهما لو. الدليل الرابع قياس النكاح على الحدود اوجه القياس بين النكاح والحدود حدود في ليه ها حد لا يكون إلا الاستحلال ليه فرج وفي النكاح استحلال ليه يبقى فيه علا جامعة صحيح لما في النكاح من استحلال الفروج يبقى اتفقنا على ماذا على الحدود والنكاح والخصاص هذا مذهب الجمهور وقال الحنابلة في, في قبولي شهادة المرء في جميع الأحكام إلا ما قيد الدليل يبقى الجمهور قالوا حن مع الأحناء الحنابلة في الأموال شهادته اثنين لكن خالفوا الحنابلة في ماذا الحدود والقصاص والنكاح والنسب والولاء فدد أدلة الحنبلة بقى بيقولوا نحن نقبل شهادة النساء في كل الأحكام إلا ماذا إلا ماذا إلا الحدود فاستدلوا على هذا بعموم الآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان وهذا إطلاق شرعي يشمل ماذا ها يشمل القصاص والنكاح والأموال الدليل الثاني قياس النكاح على الأموال انت أجست شهادة النساء في الأموال كما قال تعالى ايه واستشهدوا شهدين من فإن لم يكون رجلين فرجل قالوا حنقيس النكاح طب ايه وجه قالوا لما في النكاح من المهور والنفقات إذا بجامع العل ان النكاح في مال علاقة مالية من المهر النفقة يبا يقاس على ماذا يقاس على الاموال فلما جازت شهادة النساء في الاموال اذا تداينتم بدين يبا جازت فين يعني لو جاء رجل يتزوج يمكن انه هو يستشهد من؟ اربعة نساء ده مذهب مين؟ لكن مذهب ايه؟ الجمهور يقول لا لازم يكون ايه؟ طيب تعال نرجح من هيرجح؟ اه قل عضو المجلس القومي للمرقى <تصفيق> مراجح المجلس الجمهوري إن شاء الله عرص <تصفيق> يبقى عضو المجلس القومي للرجل رجل قياس بين الاموال وال والنكاح آه لتفوت المال مع النكاح بغض لا يقل قياس البطارية على أموال صحيح رجع على أموال ذا ذا الأول الثاني ثاني بالنسبة لشبه الأولى إلا لما قياس التريز ذا لو نك لو نك مقص المسألة نزبا للنكاح الحديث بتاع شيبة تعال سيدة عائشة شهدي عاد <تصفيق> نقول والراجح عدم قبول شهادة النساء مع الرجال في الحدود والخصاص والنكاح والطلاق والنسب والرجع أعيد أعيد <تصفيق> في الحدود والخصاص والنكاح والطلاق والنسب والرجع لازم يكون رجل ما الدليل الأدلة الآتي أما الحدود فلما في ذلك من ضرء الحد بالشبهة لما تطرق إلى شهادة النساء من ماذا من الغفلة والنسيان وللنص الصريح أما في الرجعة فقد قال تعالى وأشهدوا زوى عدل منكم وهذا نص صريح وأما النكاح فقوله وشاهدي عدل ويقاس على النكاح الطلاق والنسب بجامع العلم أما الآية التي ذكروا واستشهدوا شهدين من رجالكم فهي مخصوصة بماذا؟ بالشهادة في الأموال أما القياس الذي ذكر فبعيد لمفارقة لمفارقة النكاح الأموال ها؟ لا حقه صار ما فوق بس ما بيجيش دلوقتي ولا بيجي على صلاة المغرب أو العشاء واضح الآن إبا كده انتهينا من هذا بس بقيت شبه قوي لو قيل لك الآيات اللي تستدلي بي أو الأحاديث عدل منكم أو الحديث شاهدي عدل خطاب الإسلام للرجال هو خطاب لماذا للنساء اعتبارا بالأصل العام طب كيف تجيب على هذه الشبه محمد السيد لا تعد انت محمد سمير قل ترايح من يا رجل انتظر الى قول الظهر الان انا اقول كيف تجيب على هذه الشبه قول تعالى واشهد زوي عدل ده عدل؟ رجال فقالوا النساء تقاس على ماذا على الرجال بالاصل العام الذي هو النساء شقائق له الرجال فكيف منعت النساء وهن شقائق رجال تقول عن أن... أمرا <تصفيق> هذا هو الجواب وهو قريب مما قلت أيضا. صحيح. ان شهادة النساء خارج عن الاصل والاصل لماذا انها الشهادة للرجال بدليل ايه ان ربنا قال واستشهدوا شهيدين من فبدأ بذكر من الرجال ثم فرع فقال فان لم يكون فصارت شهادة النساء خارج عن الاصل صحيح وهي فرع فعليه لا يقاس الرجال على النساء لان الشهادة هنا تفريع على الاصل نعم الإنابة لمسألة أخرى بارك الله فيك فيه؟ هنا فيه هنا تقول السنة العملية أنه ما كانت هناك شهادة للنساء في الحدود والنكاح فعلا السنة العملية لم يأتي أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد النساء لا في حدود ولا فيه ولا في نكاحات يبا نقول شبهة وجوابه فإن قيل الرجال او النساء شقائق الرجال بما دل على اعتبار شهادة النساء بالنصوص العامة ققولي تعالى او ققولي عليه الصلاة والسلام واشهد لا مكاح الا بولي وشاهدي عدد فتدخل النساء في فحو الخطاب بما هو من الأصل بما هو أو بالأصل العام في الشريعة بالأصل العام في الشريعة أن النساء شقائق الرجال فقلت جوابا الأول أن الأصل أن الشهادة للرجال. بدليل قوله تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى هذه الآية نريد أن نستنبت منها عدة أصول في الشهادة قلت واستنبت من الآية الأصول الآتية في الشهادة الأصل الأول أن المعتبر في الشهادة شهادة من؟ الرجال الأصل الثاني التفريق بين الشهداء جبت منين التفريق بين الشهداء هذه يا حسام فين التفريق لأنه طالب في شهادة النساء بماذا؟ بعدم التفريق بما يدل على أن الأصل في الشهادة تفريق لأنه في شهادة النساء أن تضل فايه، فلما طالب في شهادة النساء بعدم تفريق هذا يدل على أن في شهادة الرجال تفريق صحيح؟ مفهومة؟ الله وكبر حضر المغرب في شهادة النساء طالب بماذا؟ بعدم التفريق بين المرأتين صحيح قال أن تضل احدهما فتذكر كيف تذكرها ها؟ تكون موجودة معها تقول لا تذكر يا فلان قال كذا وفعل فعل كذا وهذا يشرع ان تذكرها واضح في شهادة النساء فلما كان في شهادة النساء من عدم التفريق دل ذلك على ان الاصل في شهادة الرجال التفريق ومما ينصر قلته ولأنه في شهادة النساء ولما طالب في شهادة النساء بعدم التفريق دل على أن الأصل في شهادة الرجال التفريق بين الشهداء والاحتمال أن يتأثر أحدهما بشهادة الآخر ونحن عارفين أن يمنع أي وجه للتأثير على شهادة من الشاهد يمنع أي وجه للتأثير على شهادة الشاهد يعني لو قيه مثلا المدة عليه قال للشاهد يا فلان أنا عندي أولاد أنا كذا القاضي يمنعه لأن هذا الضرب المضروب ماذا تأثير عليه أو يقول لا أذكر صداقتي لك أو كذا يمنعه فيبادة نوع من أنواع التأثير لأنه لو قابش ثلاثين شهود مع بعض ايه اللي ممكن يحصل أن الأول يتأثر بشهادة مين الثاني يبا التفريق الاصل الثالث انه لا يعدل الى شهادة النساء الا عند من عدم وجود الرجال الاصل الرابع التفريق بين الرجال والنساء في الشهادة يبا اصل مهم يعني ايه التفريق يعني صحيح النساء شقائق رجال الا في باب الاب شهادات في تفريق بين الرجال والنساء ده الاصل كم؟ الاصل الخامس انه لا تقبل شهادة المرأة منفردة لقوله فتذكر احدهما الاخر لما منفعش امرأة واحد نعم هذه مسألة خاص مسألة خاص نحن بنقص الأصل ليس ألف تذكر دوما ليه رابعا خامسا سادسا أن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل لقوله فرجل وامرأتان سابعا مشروعية تسكير الشاهدة للأخرى ولو كلاما طريحا طيب يبا انتهينا من هذه الاصول وبهذا انتهينا من مسألة نقول المرتبة رقم كامل الآن خامسة والسادسة رجل العد عندكم القضاء بشهادة النساء منفردات هل يجوز القضاء بشهادة النساء منفردات نعم لا خلاف على القضاء بشهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة ونحو ذلك والرضاع المذهب الأول الحنابلة. قبول شهادة امرأة واحدة لحديث عقبة بن الحارث لحديث عقبة بن الحارث في زواجه من ام يحيى الانصاري ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بشهادة المرأة السوداء بشهادة المرأة السوداء انها ارضعتهما المذهب الثاني المالكي قالوا نصاب الشهادة مرأتان يعني ما ينفع مرأة واحدة لابد من امرأتين واستدلوا عليه بقول الله بقول الله تعالى وأشهد زواء عادل منكم فلما كانت شهادة الرجل وحده لا تكفي كانت شهادة المرأة وحدها لا تكفي من باب أولى لأن شهادة الرجل أقوى من شهادة المرأة شهادت الرجل أقوى من شهادة الإث شهادة المر فلما كانت شهادة الرجل واحدة ولا تكفي يبقى من باب أول شهادة من المر يبقى لابد من امرأتين المذهب الثالث ومذهب الشافعية نصاب الشهادة أربع يعني لو شهادة النساء منفردات لابد من كم امرأة نصاب الشهادة أربع نساء لقوله تعالى فرجل وامرأة ثاني فجعل امرأتين في مقابل رجل فجعل شهادة المرأتين مقام شهادة رجل فيكون نصاب شهادة النساء اربعا قلت والراجح والمذهب الاول من قبول شهادة المرأة الواحدة في امور الولادة والاستهلال والبكارة والرضاع. وذلك لصراحة الدليل، وهو خاص من عام. ثاني، أن المذهب الأول دلالته من دلالة المنطوق بين المذهب الثاني، فدلالته من دلالة ماذا المفهوم. ثالثا. أن المذهب الأول دلالته من دلالة الخصوص أما المذهبان الأخيران فدلالتهما دلالته عموم ورابعا أن الباب باب ضرورة إذ غالبا ما يتطلع على هذا الأمر إلا ماذا إلا النساء وإلا امرأة واحدة فبهذا ترجح المرتب رقم كم السادسة القضاء بشهادة بشاهد واحد ويمين يعني هل يجوز ان يقضي بشهادة ويمين يعني المدعي جاء قال للقاضي انا ادعي على فلان بالف جنيه قال المعك شاهد قال معي عمر هو فقط يشهد ما في شاهد ماذا يفعل القاضي عند عند اذن هل هل يقضي بشهادة رجل لا طبعا لان ربنا قال ايه شهيدين فماذا يفعل هل يسقط الدعوة لانه لم يأتي بماذا بشاهدين ام يطالب المدعي باليمين فيقوم اليمين مقام ماذا الشاهد الثاني إذا نقول مذهبان لأهل العلم، أما الأول فيقضي بشاهد واحد ويمين، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، لما صح عن عبد الله ابن عباس صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد. او قضى بيمين وشاهد وصحى مصر عن ابي هرير الدليل الثاني انه قول اكثر الصحابة فقال به قال به الخلفاء الراشدون قال به الخلفاء الراشدون وابي بن كعب وابن عباس وابن عمر إبا هذه ثلاثة أدن حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وأنه قول لمن لعدد من الصحاب القول الثاني لا قضاء بشاهد واحد ويمين للعمومات الشرعية الواردة واستشهدوا شهيدين من رجالكم واستشهدوا شهيدين من رجالكم ولقوله تعالى وأشهد زواجد منكم أما الدليل الثالث عندهم فالحديث ألبينا على المدعي ألبينا على المدعي واليمين على من أنقر يبقى اليمين على من إيه ما في يمين على الإيه على المدعي إنما اليمين على المدعي إيه ها على المدعي به صحيح نقول والذي يترجح هو المذهب الأول <تصفيق> نعم هو مذهب الأحناف عذرا قلت يترجح مذهب الجمهور على مذهب الأحناف بالمرجحات الآتية الأول صراحة الأدلة اثنين خصوصية الأدلة بينما أدلة الفريق الثاني فهي أدلة إيه؟ عموم ثلاثة أنه قول لبعض الصحابة رضي الله عنه أربع أن اليمين له قوة الشاهد ويقوم مقامه بدليل إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القضاء باليمين صحيح؟ مش القضاء باليمين ولا لا؟ فيش قضاء باليمين عندكم اما للي أما... أما عند ايه اللي عنده قضاء باليمين صحيح وقوله البين على المدعي واليمين على من قول عيسى عليه السلام امنت بالله وكذبت يبقى في قضاء باليمين ولا يبقى جعل القضاء باليمين كما جعل القضاء بماذا بالشاهد فلا يمنع هذا ان يكون القضاء ايه بهما معا واضح بهما ايه هذه اربعة مرجحات وبيترجح وانت بهذا كتاب الشهدات وتبقى لكم عند محاضرة واحدة في هذا الكتاب وهي قضاء القاضي بماذا بما استجد عصرا من وسائل الاسبات كمثل القضاء بالبصمات والقضاء بفصائل الدم والقضاء بالكتاب او الاوراق الى اخره او الكتابة وبهذا نقول قد انتهينا من باب القضاء والبينات والشهادات ومن الآن يقوم أخوكم شريف على على كتابة ال المذكرة إن شاء الله تعالى لنتمكن في د لدفعها إليكم إن شاء الله تعالى لنقل موعد اليوم كم يوم الأحد يعني نصطيع أن ننتهي من الأحد المقبل ولا بعيد ولا قريب ليه قريب ماتت الليهما ماشي لا يمكن ما كان عامل عشان المراجع الداعي المراجع فرقبت يعني الكاتيا المشكلة المراجع فالمراجع في فرقبت في خلاص يبقى ان شاء الله غالبا نوجد عليكم مذكرة انت يصر الله الأحد أو أو الثلاثاء بإذن الله تبارك وتعالى طيب بهذا نقول قد تهينا الباب إلى الدرس اليوم ان شاء الله تعالى درس التفسير سيبدأ في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى يبدأ هذا الدرس يوم الأحد المقبل بمقدمات لعلم التفسير نبدأها أولا بمقدمة حول الأحكام الفقهية للقرآن الكريم ثم بعد ذلك حول بعض ال المسائل أو المقدمات لعلم التفسير كأهمية وفضل هذا العلم وشروطه وإلى آخره وذكر مدارس التفسير نعم والتعريف بها والتعريف ببعض المفسرين وبأفضل التفسير إلى آخره إن شاء الله عز وجل ووف على شاء الله تعالى معنا عشر دقائق لأعزان المغرب فأظن أنها كافية أو تكفي بالكاد للوضوء والاستعداد لصلاة المغرب رضيت اليوم يا حسام حافظ وصل اللهم على نبينا محمد وعلى لصحيح